احسيانه بر الامان احسيانه بر الامان احسيانه حسين نبض وحنان حسين نحسين نور الامان حسين نحسين حب وحنان حسين يا شمعة لبدار ابن حسين كل دقه قلب ابن حسين بدر زمان حسين بدر زمان حسين بس حسين عندنا وغير ما عندنا حسين حسين حسين كل شهقه نفسنا حسين نبض الخافق انت خافق يا بانين بجلبنا ما تهدم الحاقدي <سؤال> ما تهدم الحاقدي لا هدول لا يهودي لا وهدول لا سعودي لا هذي لا يهودي لا جبان ندرمقتيهم جبان سيادة بر الأمان يا ناب وحنان حسين بر الامان لا حسين حب وحنان حسين شمعت لبدر بن حسين كل دقه بقلبنا حسين بدر الزمان حسين الحجاج نشد عن خبر صادق يقين عن صادق يقين عن ما يگله شلون هد على الحسن على الحسين شلون صار ما يحاير تكسر عن في العيل تكسر في العيل هذا ريحانه محمد على العرش اسمه مخلد محمد على العرش اسمه مخلد تكسرو يا هرها تكسرو يا هرها يا مه ابو حنان حسين يا مر الامان حسين يا ابو حنان حسين شمعه لقدربنا حسين كل قلبنا حسين بدر الجمال حسين بدر الجمال سينيا سين مثل ويا شايل هالنسر ويا شايل هالمسد كل صفاته اصفى من ماي الدهر قام من ماي الدهر Zahra'u'ma wa arqaa'i Siyan nura'a wa gjamalah Hebt alhaadu kemalah Siyan nura'a wa gjamalah Hebt alhaadu kemalah Siyan nashi'a za maalah Siyan nashi'a za mahalah Siyan ya za mahalah يا ام ابو حنان حسين بر الامان حسين ابو حنان حسين شمعت لدربنا حسين كل دج قلبنا حسين بدر الزمان حسين فضل الدنيا الله ارض كونها وسماء كونها وسماء جامعه الدارس علم علم الانبياء علم علم الانبياء حسين حيدر بن عن ما اسال كربلاء عن ما اسال كربلاء سي النبراس العقيده سي النبراس العقيده سي النبح حدم مثل عاد شان مثل عاد سينا بر الأمان حسيننا وحنان حسيننا بر الأمان حسيننا نحبوا حنان حسين شمعتك دار ابن حسين كل دقه بقلبنا حسيننا بدر الزمان حسيننا بدر الزمان سنبوا المهدي يصلي خلف عيسى لو ظهر خلف عيسى لو ظهر سنبوا حائط الكعبة بمولد نشجوان فطار بمولد نشجوان فطار سيان ابن مدينة الزهراء واللي عادي هب سقات <تصفيق> سيان عادي هب سقات سيان هذا ابن مدينة حسين جنةنا الزهية حسين هذا ابن مدينة سيان دخر لو اني الهندسه الصوت النس الصوتي والمكسال المكسال ابو عادل الركابي ادا, أدا الحسيني علي عبد الصاحب كلمات الشاعر الحسيني حسين علي العبودي المنتج والتصوير محمد علي